خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن 119. بعد ذلك لميتون 110. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 111. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين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 خيلوا وأعلاف لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء أتبت بالدهن وصبغ للأكلين وإن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 وَلَأُشَا الله لَأَنزَلَ مَلَائِكَةَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال ربي انصرني بما كذبوا 118. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 119. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 117. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 118. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني بَارَكْهُ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُزِينِ إِنَّ فِي ذَنْكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَشْهَنَ مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ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 ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه 113. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم 117. أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 118. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 119. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لنا عابدون 126. فكذبوهما فكانوا من المهلكين 127. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 128. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعين يا 117. ورسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 118. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقصعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب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 يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا أُسْعَى وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَوْطِّقُ فِي الْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامراء تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَعُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَعْتَئِبَهُمُ الْأَوَّلِ 111. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 112. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه فَلَأَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالأخرة على الصراط لنكبوا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر فِي في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتورعون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 119. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 110. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 111. قل لمن الأرض ومن فيها 117. سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 119. سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده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 113. قل رب إما تريني ما يوعدون 114. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 115. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشاقين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 111. أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 112. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ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 124. ألفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 125. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 126. قالوا ربنا غلبت علينا وكنا قوما 124. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 125. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 126. إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا تغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكم منهم تضحكون إني بِمَا اليوم بما صبروا أن 119. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 110. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 111. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 111. حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 112. وقل رب اغفذ وارحم وأنت خير الراحمين